لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أدوا حسن كاين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بل هم يَجُ مِن أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ بهذا الحديث أسفا إنا دعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا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 إذا وَالْتَفِتَ يَنتُونَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ٱنْتَ نَعَمْلُ لَكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم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 قلنا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت انقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو مَن يُضِلّْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أيْ يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بافق ذراعيه بالوحيد لو يطلبهم وَعْتَ عَلَيْهِم لَوَّلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ ق قَالُوا لَنَبِثَنَّ يَوْمًا نُّبَعْضُ يَوْمًا قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعْثُوا أَحَدَكُمْ ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يهِم ولن تفلحوا اذا بدا وان كان عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقول بنو عليهم بنيانا رَبُّهُمُ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار إلا فاستفت فيهم منهم وَلَا ولا تقولن لشيء لني فاعل ذلك غدا لا أن الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى.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 أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشتك في حكمه احدا واتل ما كَمْ يَا كِتَابَ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 للظالمين نار نحاط بهم ثرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيث الشراب وثاء آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من احسن عملا اولا من ساور من ذهب يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبثون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق متكئين فيها متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم سَلَوَى وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عِنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلت الْجَنَّتَيْنِ آ ها ولم تظلم منه شيئا، وفدّرنا خلاله ما نهر، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره. وَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ ان خيرا منهما قلبا قال لَهُ صاحبه وهو يحاوره اكن فوت بالذي خلقك من تراب فَتَنَ سُمَّ سَوَّكَ رَجُلا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً وَلَوْ قلت ما شاء ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح باؤها غرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما هي وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من وما كان من انتخيرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا وقرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير ملاء ويوم نثير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر يَضُعُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة بَلْ زَعَمْتُمُ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول حدا واذ قلنا للملائكه ان تسجدوا فسجدوا ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء ولا أرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مخرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء لا وما منع الناس ان يؤمنوا ومنذرين ويداذر الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا يروحوا زؤا ومن اضغم مما الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب بل لهم موعد لينجدوا يجدوا من دونه موئلا وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم لكيهم موعداً وإذ قال موسى لفتهدا وقبا فلمما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ السبيل في البحر سربا فلمما جاوزا قال لفته هو قُلْ أَرَأَيْتَ إِذْ وَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا ان سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتدى على أتيناه رحمة من عيادنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقوا حتى السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم قرنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا لقد جئت شيئا انكرا قال الم ا قلت لك انك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن ابني قد بلغت من لدني عذرا فطلق حتى إذا أتيا أهل قوتي لاستطع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 لمساكين يعملون في البحر فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأن الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما قريانا وكفرا فأردنا وَرُحْمَةٌ وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِي فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَانَ ذُلَّهُ مَا وَكَانَ أَبُهُ مَا صَالِحٌ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَيَّ بَنُغَارٍ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخردا كنثهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم منه ذكرا وانتيناه من كل شيء ان سببا فاتبع سببا حتى الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القولين فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما منامن وعمل صالحا من أمرنا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 قون قولا قالوا يا ذل قونين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خوداً على نجعل بينكم وبينهم رجما ما استطاعوا أن وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء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 الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا اخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل کن بلا اخسرین اعمالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَّتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزَاءَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ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 بمثله مددا قل إنما